الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ورسلنا موسى ب آ ي ا ت ن ا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد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 ذلك من انباء القران قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آ ل ه ت ه م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 مجموعا له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إ ل ا لاجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس إ ل ا باذنه فمنهم شقي وسعيد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 و ا ل د ي ن فيها ما دامت السماوات و ا ل أ ر ض إ ل ا ما شاء ربك عطاء غير م ج د و د فلا تك في ب ر ي ة مما يعبد هؤلاء وإنا ل موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ب ربك ق ت من ن م وإن موسوعه مريب النابلسي للعلوم ب م ا ل ا م ل و ن خ ب ي ه فاستقم كما أ م ب ت ومن تاب معك ولا ت ط غ إنه ب م ا ت ع م ل و ن بصير إ ن ه بما تعملون بصير ولا تركدون وإلى الذين ل ظ م و ا ف ت م س ك و ا ا ل ن ا وما ل ك م م ن دون ا ل ل ه من أ و ل ي ا ء ثم للعلوم ا تنصرون الاسلاميه ل طعفا النهار وزلفا ن ا ل ل ي شركه الهدى س ي ا ت ذلك شركه د ع و ا ص ه غير ربحيه ذات مضمون ا ل ت م ا ع ي ن